وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرعوا نخيل صنوان, وغير صنوان, وزرع ونخيل صنوان ماء واحد آمَنُوا بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يُؤْمِنُ تعجب وَمَا قولهم أئذا كنا ترابا إِلَيْهِمْ لفي خلق جديد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 انما انت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بِالْحَسَنَةِ السيئة أولئك لهم رقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم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 ويقول الذين كفروا لولا كذلك أرسلناك في أمتي قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن